الحلو مَفَلِّ يستأذنُكَ مَستأذنَ الَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ هَذَا لِكَيْ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 ورسوله فإذا استأذنوك لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فأذن لمن شئت منهم واستغفر لَهُمُ الله إن الله غَفُورٌ رحيم لا تَجْعَلُ دُعَاءَ الرَّسُولِ بينكم كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قد يعلم الله الَّذِينَ يتسللون منكم لواذا فَلْيَحْذَرِ الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن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 وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ذَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَال الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افكٌ افْتَرَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا بِظُلْمٍ وقالوا أساطير أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اتَّبَعَهَا فَهِيَ تُمْنَى عَلَيْهِمْ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ الذي الَّذِي يَعْلَمُ السر في السماوات السَّمَاوَاتِ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 تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قسورا بل كذبوا بالساعة وأعتذنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكان زيقا مقرنين ذاعوا هنالك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرة قل أذلك خير أم جنة الخلد التي أعلمها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 وقال الذين لا يرجون لقائنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واتعوتوا كبيرة يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد إمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء أم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقينا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزينا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبينا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خلينا لقد أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا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 gesù هناك ك ش م وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا إلى إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادٍ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ظَلَمْنَا لَهُ لَمْسَالًا وَكُلًّا تَبَرْنَا تَدْمِيرًا وَلَقَدْ آتَيْنَا على القرية التي أمطرت مترسوا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كذا ليظلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أظل سبيناك أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَا هُوَ تتفون عليه عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعَقِلُونَ إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَابِ بَلْهُمْ أَظَلُّ سبيلاً؟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 مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأَوْنَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِلَغْوٍ مَرُّوا كِرَاماً وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّاً وَعُمْيَاناً والذين يقولون ربنا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ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 تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاصعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن مهدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أمباء وما كانوا به يستهزئون أو لم يروا إلى الأرض كم أمتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أنئ القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون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 هُوَ الَّذِي كَمَفَّ وَهَبَنِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إن لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقى ثم يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب عالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آثن لكم إنه لكبيركم الذي علّمكم السحر فلا سوف تعلمون لأقطع النّيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلّب أنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباده إنكم متبعون فأرسل في العون في المدائن حاشرين إنها ألا إلا شرذمة وَقَلِينُ وَإِنَّهُمْ لَنَالَ لَوَائِذٌ وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَازِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِنْ جَنَّةٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأُورَثْنَاهَا بَنِي إسْرَائِيلَ فَأَتَبَعُهُمْ مُشْرِقِينَ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 يصلحون قالوا إنما أنت من المُسَحَّرِين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم ولا تمسها بسوء فيأخذ عذاب يوم عظيم فعقروها فأصلحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوَهُمْ لُوطٌ أَلَآ تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب على تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أو الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا توثوف الأرض مفدينين والتقل الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المساحرين ومات إ بشمثل لنا وإن زن كل من الكذبين فاسقط علينا كسف من السمائن كنت من الصادقين قال رببي علم بما تعملون فكذبهه فأخذ ماذاب يوم الز إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لا آهم وما كان أكثرهم مؤمنين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 وإنه لتنزل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين برسال عربي مبين وإنه لفي زبور الأولين أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزل على بعض العجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين فذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم برغتهم وهم لا يشعون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 الله إله آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السالدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم ك والشعراء يتبعهم اللوا ألم تر أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيام قلبي ينقلبون Tawaseen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 بشهاب قبس لعلكم تسطلون فلما جاءها نودي أنبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أن الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رأاها تهتزك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقل يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون